لآن آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ل ع ا ج ل ة و ت ذ و ن ا ل آ خ ر ة وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ر ب ه ا ناظرة ووجوه و ي م ئ ذ باسرة تظن ي ن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 ل م و ظ ن أ ن ه ا ل ف ر ا ق ك ل ا إذا ب ل غ ت الاسلاميه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 وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق فلا موسوعه النابلسي ى و ل ك ك ل ل ه ي ت م ط ى أ و ل ا و ل ى ث م اياك ف أ و ل ى أيحسب الإنسان ايحسب ل إ ن ن س ا أ الانسان إ ن س أ ي ح ب ل إ س ان أن يترك سدى الم يكن لطفه من من يمنى كان علقه ثم كان علقه فخلق فسوى ا فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر, بقادر الموتى. أليس ان على أ يحيي الموتى أ ل ي س ذلك بقادر على, أن يحيي الموتى. أليس ذلك بقادر على